وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي اذاننا و ق و ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ف ع م ل اننا عاملون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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من ف و ق ه ا وبارك فيها وقدر, فيها وقدر فيها اقواتها في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي د ق ا ن فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا, قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى و أ و ح ى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه ة ص ا ع ق مثل صاعقه عاد وثمود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 ويوم يحشر اعداء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم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 فان يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا, وان يستعتبوا فما هم من المعتبين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 ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء, جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال و ق انني ل إ من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه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 والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م و ق ر و ه و عليهم ع م ا اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 إ ل ي ه يرد علم ا ل س ا ع ة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من أ ن ث ى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا اذنا كما منا من شهيد فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسام الانسان من دعاء الخير و إ ن مسه الشر فيئوس قنوط